الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأن من الأرض وإذ أنتم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا 119. هو أعلم بمن اتقى